إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم مما مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وَإِنَّكَ أَدُلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُجْلِقُونَكَ بِأَبْغَصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الْذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ للعالمين بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خابية فهل ترى لهم من باقية